بسم الله الرحمن الرحيم ا <تصفيق> الف Why well Oh,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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك فالوطن وطنا تم دعوة من الارض اذا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ مَنْ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 ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ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 ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم يكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس يذيقن بعض الذي عملوا ليذيقن يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان حال كاننا أكثرهم من مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسد الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتره منتشكون ولقد ارسلنا من قبرك رسلا الم طعمهم فجاءوا بالبينات فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصرهم مين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف شاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء لمبهسين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إن ذلك لمحيي الموتى هُوَ عَلَى شيء شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ كَفُورًا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ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 وَمَا هُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى لا الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا